Bismillahirrahmanirrahim Qaf والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل عجبوا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 افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل زوج بهيج كِتَابَ صِرَّةٍ وَذِكْرًا لِّكُلِّ عَبْدٍ مّنِّبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ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 Kullu khabar Rasul, fahat qawaid. Afgina bil khalq al awal, balhum fi labsin min khalq jadid. Waladhalakun al insan, wanamul matu wasus bhih nafsuhu, wanahnu akurab ilyhi min habul Izatul Muta'lian, عن اليمين و عن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. و جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. و نفخ في الصور ذلك يوم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 قال قرينه ربنا ما اغريته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بغلا من للعبيد يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمَتْ لَكِ فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مُمْدِدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ منيب